يا عبدكم يراك الله وعصية حريص على الدنيا وللموت ناسية أنا لقاء الله واللحظة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن الضرء لم يلبس ديابا من الطقى فجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لآلها لكان رسول الله حيا وضاقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفين ميت الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها جمع صوت الكريم نعوض مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجلة الهاد البشيرة القرآن الكريم تلاوات القرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحبيب يتلو علينا لكم العالم القراني الإزاعي صديقة القارئ الشيخة النوماني القارئ بتحاد الإزاعوة في جميع العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة ندعو الله له بالتوفيق لنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله الرحمن الرحيم. وينذر الله الذين تتقون بما فازت им home. Oh. وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء الذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاشرون قل أف غير الله تأمرني أعبد أيها خَدَ أوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَفْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ بَلِلْ بل الله بی منفعتین لا الله خالق كل شيء بآيات الله أولئك هم الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء Wow of the way. Uh oh! لله يا من الشاكرين <تصفيق> وما مرد وما وما وما و ما که تعاله وتعال عن ما يشركون، <تصفيق> هو اللي في <تصفيق> السماوات ایلو ووضع وقع وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون <تصفيق> ونفر وضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملتها وَأَعْلَم بِمَا يَفْحَالُ لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يَنْتَظِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وتيق وسيق الذين اتقوا ربهم زانتها ثلاث عليكم طبتم فدخلوها قالذي وقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة zas تبوح من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الذنب وقافل التنب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب, شديد العقاب قول لا, لا إله إلاه لا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذا يا اخوة الإيمان والإسلام سمعنا من أيات الله البينات تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإزاعي قضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني القارئ بالتحاد الإزاع وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المكم مدينة القاهرة الزاعة السلطانة النومية العربية دارت الحكي سيد الدشوئي وأولاد السندوك اخذنا الفراشة الكبرى على الخدمة الممتازة زارت الحج سيد دياب سوف نستمع يوم الخميس في فجر الجمعة ان شاء الله لفضيلة القارئ الشيخ فاة النعماني وفي قرآن الجمعة عبر اثير القناة الاولى بالتلفزيون المصري يوم الجمعة ان شاء الله شكرا الله سعيكم جميعا